لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِالسِّرِّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا وهل اتاك حديث موسى اذ را نار فقال لاهلهم كثو فقال لاهلهم كثو اني انست نار لعل ياتيك منها بقس او اجد عل النار هدا فلما مات نوديا يا موسى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 وَأُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ الْقِهَا يَا مُوسَى فَالْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى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 واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به يزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وَلَقَدْ مَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ كَمَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ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 فقولا له قَوْلَ لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فَأَوْسِ الْمَعْنَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْمَهْدَى إِنَّ قَدْ وُحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى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 وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ يَزَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا مَاعَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 فلنأتيك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينه ويحشر الناس ضحا فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحَقَكُمْ بِعَذَابٍ فَيُسْحَقَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُ بَيْنَهُمْ وَاسْرَ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد فلح اليوم من استعلا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 وَلَكِ بِرْكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَوْ صَلَّبْنَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَبَقَاءً قَالُوا لَن مؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا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 وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى سَأَنْسَرِي بِعِبَادِي فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مِمَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى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 طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فاحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وانني لغفار لمن تاب امن وعمل صالحا ثم اهتدى وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ لَا يَعْلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فإِنَّ لَقَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِي فَرجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ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 ويحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدَ لَهُ خُوَارًا فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلُهُمْ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ وَيَا قَوْمِ إِنَّمَا فَتِنْتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَانُ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّدْرَحَ لَهُ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا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 هيكل الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنسفنه في اليم منسفا ان ما الههكم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 فيها ربي نسف فيذر وقع عن لا ترى فيها عوجا ولا لتما يوم اذن يتبعون الداعي لا رجله وخشعت الاصوات للرحمن وخشعت العصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يوم الذين لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وَلَا ولا بِهِ به علما وعنات عَيلقَي مِ وَقَد خَابَمَن حَمَلَبُلمَا وَمَيْعملَلمِ الصَّالِ حَاتِ وَهُوَ مُِّنُ فَلَا يَخَافُغُ الْمَو وَل هَبْن وَكَذَلِكَ زَلناَهُ قُرآنَ المعْرَمّ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 ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد لَهُ عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما مِنَ الجنة فتشقى إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى فوزوس إليه الشيطان قال يا آدم هل على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وَطَفِقَا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى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 ولا تمدن عينيك الى ما امتعنا به يزاجا منهم زهره الحياه الدنيا زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بِآيَةٍ من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناه بعذاب منه قبله لقالوا لقد قالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى قل كل متربص فتربص